حتى إ ذ ا كنتم في الفلك و ج ر ي ن بهم بريح طيبه وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءتها ريح ع ا ص ف وجاءهم الموج من كل مكان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 و ل ك ه م يبغون في ا ل أ ر ض بغير الحق يا أ ي ه ا الناس إ ن م ا بغيكم على انفسكم متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم إ ل ي ن ا مرجعكم فنبئكم ن بما كنتم ت ع م ل و ن إ ن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 وأنهم قادرون عليها أ ت ا ه امرنا ليلا أ و نهارا فجعلناها حصيدا كالم تغن ب ا ل أ م س كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار ا ل س ل ا م و ي ه د ي من يشاء إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م